وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل إذا شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل عند حلول الحق صح شرطه لأن ما صح توكيل غيرهما فيه صح توكيلهما فيه كبيع عين اخرى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا شرط ان يبيعه المرتهن او العدل عند حلول الحق المرتهن هو صاحب الدين الذي له الحق والرهن هو مالك الرهن الذي يدفعه للمرتهن ليكون توثيقا له بحقه والعدل هو الذي جعل الرهن امانه عنده بيده اذا شرط ان يبيعه المرتهن يعني اتفقا على ان الدين اذا حل ولم يسدد الراهن الدين فان المرتهن يبيع الرهن ويستوفي حقه اشترط ان يبيعه او اشترط أن يبيعه العدل العدل هو الذي جعل الرهن أمانة بيده فاتفق على أنه إن سدد الراهن للمرتهن حقه وإلا فإن من بيده الرهن يبيعه ويوفي المرتهن حقه صح صح هذا لأن هذا الشرط شرط صحيح بخلاف شرط إغلاق الرهن من صاحبه فلا يعني كأن يقول إن سددت في مدة الأجل وإلا فالرهن يكون للمرتهن لا هذا غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه فزيادته ونماؤه وما يحصل منه من فائدة للراهن لانه ملكه وتلفه ونقصه على الراهن لانه ملكه فلا يصح ان يقال هذا الرهن ان سدد الراهن خلال خمسه اشهر والا فالرهن لك ايها المرتهن نقول لا هذا غير صحيح ان قال ان سدد الراهن بعد حلول المدة وتمام الأجل وإلا فالمرتهن يبيع الرهن ويستوفي حقه هذا صحيح لأنه يبيع الرهن بقيمته ويستوفي حقه وما زاد من قيمته يكون للراهن لمالكه لا يغلق الرهن من صاحبه صح لأنما صح توكيل غيرهما فيه صح توكيل غير المرتهن وغير العدل صح توكيل المرتهن والعدل فيه لأن الرهنة إذا احتاج اليه سيباع من سيبيعه الوكيل سواء كان الوكيل اجنبي او الوكيل هو الحافظ الذي سميناه العدل او الوكيل هو المرتهن شيئا صح توكيلهما فيه فاذا صح ان يوكل اجنبي صح ان يتوكل اللذين هما العدل و المرتهن كبيع عين اخرى مرتهن عنده الراهن جاءه الراهن بعين ليست مرهونه قال خذ يا اخي هذه انت تعرف السوق وتعرف اسعار السوق باهالي انا وكلتك في بيعها الا يصح هذا التوكيل يصح فمن باب اولى توكيله في شيء له فيه حظ نعم. فان عزلهم الراهن صح عزله لان الوكالة عقد جائز فلم يلزم المقام عليها فان عزلهم الراهن الراهن قال للمرتهن وكلتك في بيع الرهن اذا حل الدين ولم يسدد الراهن قال للعدل الذي يحفظ الراهن وكلتك في بيعه اذا جاء بخيمه مناسبه ما حكم هذه الوكاله عقد جائز ان توكل الشخص في بيع شيء ما ثم بعد يوم أو يومين تقول عدلت عن هذه الوكالة الوكالة عقد جائز ليست ملزمة فرق بين الوكالة وبين الوقف وبين البيع البيع عقد لازم والوقف عقد لازم والوكالة عقد جائز نوضح هذا بالمثال أنت في بيتك ساكن فيه احتجت إلى دراهم أخذت الصك معك وسلمته لمكتب عقاري وقلت له هذا صك البيت أنا أوكلك في بيعه فبدأ يعرضه بعد عشرة أيام من هذه الوكالة سدد الله حاجتك التي اضطررت لبيع البيت من أجلها تيسرت الأمور وسدت لهمت إلى صاحب المكتب العقاري وقلت يا أخي أعطني الصك أنا عدلت عن البيع واستخرت الله عن توكيلك ما وكلتك الآن في بيع البيت هل يقول صاحب المكتب لا لازم ما دمت وكلتني لازم أبيعه هل يسوق هذا؟ لا نقول الوكالة عقد جائز يقول اعطني عصصك ال... يا اخي عصصك عندك له عشرة ايام ما سويت عليه شيء ولا بيعته ولا كذا ولا محتاج أبأخذه منك واعطيه صاحب مكتب آخر أنشط منك وأحرص على البيع يصح كذلك لأنك توكيلك اياه عقد جائز أنت بعت البيت ووقعت على البيع واستلمت القيمة وتفرقت ما بعد أسبوع أو عشرة أيام بحثت لك عن بيت مناسب بدله ما وجدت قلت في نفسك أحسن شيء أرد البيعة أذهب إلى صاحب الذي اشترى مني البيت واعطيه دراهم واخذ بيتي تأخذ الدراهم بيدك وتذهب بها إلى الذي اشترى منك البيت وأقول تعال يا أخي خذ الدراهم أنا عدلت عن بيع البيت لأنني بحثت عن بيت مناسب ما وجدت فخذ دراهمك واخرج عن بيتي وسلم لي اياه هل يسوق لا لأن البيع عقد لازم جرى البيع بينكم ما يمكن ان اقالك فالله يأجره من اقال مسلما اقال الله عثرته هو ماجور اذا اقالك واذا سامحك عن البيع وتنازل لكن تاخذ البيت بدون اختياره وترد عليه الدراهم لا لان البيت عقد لازم الوقف قلت في نفسك وأشهدت مثلا هذا ال... هذه الأرض وقف لله تعالى يبنى عليها مسجد اشهد يا فلان وفلان شاهدوا بعد يومين أو ثلاثة بدالك قلت أنا في بيت مستعجر وأرضي عطيتها مسجد أنا أحق بها الأجر فيي وفي أولادي عدلت عن إيقاف الأرض أبحث عن لأجل أن اعمرها أسكن فيها هل يسوغ لك هذا لا لأن الوقف عقد لازم ما دمت وقفت خلاص خرجت من ملكك وصارت ملكا لله تعالى ينتفع به المسلمون فيما وقفته عليه سواء وقفته مسجدا أو مدرسة أو مستشفى أو سكن لطلبة العلم أو سكن للفقراء وقف خلاص الوقف عقد لازم مقابل الوقف الوصية الوصية عقد جائز ليس بلازم انت قلت مثلا كتبت في وصيتك قلت بعد موتي تعطى اختي فلانة عشرة الاف ويعطى اخي فلان كذا وكذا وتعطى خالتي كذا وكذا وتعطى عمتي كذا وكذا من ثلثي وكتبت هذا وصية بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين رأيت أن خالتك وعمتك وأختك وأخاك كلهم ولله الحمد أغنية هم في حاجة وقلت بدل ما أجعل هذه الدراهم لهم اجعل فيها مشروع خيري ينتفع منه المسلمون كلهم ولو انهم في حاجه لكان حسن لكن ما هم في حاجه تاتيهم عشرات الالاف ما ادري وش يعملون فيها مثلا ما ينتفعون بها عدلت عن الوصيه هذه هل تلزمك لا لك الخيار لانها عقد جائز ما تلزم إلا بالموت هذه الفروق بين العقد الجائز والعقد اللازم الوكالة عقد جائز توكله اليوم وتفسخ وكالته غدا البيع عقد لازم الوصية عقد جائز توصي اليوم وتأدل عن وصيتك غدا الوقف عقد لازم اذا وقفت خلاص انتهى يقول فان عزلهما الراهن من عزل عزل المرتعم او عزل العدل صح عزله سياتي لهذا تعقيب لان الوكاله عقد جائز نقول صح نحن معك في هذا فلم يلزم المقام عليها كما لو وكل غيرهما لو وكل غيرهما في البيع ثم عدل هذا لا اشكال فيه انه له حق العدل له حق الفسح أو وكلهما في بيع غيره كذلك وكلهما في بيع غير الرهن صح عزله إياهما نعم ولو مات المرتهن لم يكن لوارثه البيع لأنه لم يؤذن له ولو مات المرتهن إذا كان الراهن قال للمرتهن إذا حل الدين فأمهلني يا أخي بعد حلول الدين عشرة أيام إن أحضرت لك حقك فبها وإلا فبيع بيع الرهن المرتهن مات قبل حلول الدين حل الوارث محل المرتهن هو صاحب الحق أصبح الآن هل للوارث ان يبيع الرهن بناء على وكاله الراهن للمرتهن نفسه لا ليس له ذلك ليس له ذلك لانه وكل هذا الشخص بعينه الحق لي لصاحبه ياخذه لكن الوكاله يقول لا انا وكلت زيد المرتهن لانه اولا ثقه ثانيا عارف بالسوق والاسعار ثالثا هو صاحب الحق الى باع ياخذ حقه المرتهن مات حل ولده محله يقول انا محل ابي يقول لا يا اخي صحيح ان المال انتقل من ابيك اليك لكن ابوك ثقه في البيع فانا واثق فيه وانت لا ما انا بواثق فيك ابوك بصير بالشوق والبيع والشراء وانت لا ما تعرف يمكن تبيع البيت الذي يساوي مليون ب ما وكلتك فلا يحل وارثه محله صحيح اذا باع الراهن نفسه يسدد للوارث ما دام الرجل مات انتقل الحق لوارثه نعم ويتخرج انه لا يملك عزلهما لانه يفتح باب الحيله ويتخرج هذا تعقيب على السابق قال فان عزلهم الراهن صح عزله يقول ويتخرج الا يصح عزله لما قال يحتمل ان يكون حيله حيله في المماطله مثلا المرتهن قبض الرهن عنده واتفق مع الراهن على انه اذا حل الدين ولم يسدد يبيع المرتهن الراهن ويأخذ حقه ويرد الزائد على صاحبه قال هناك وله عزلهما عزل المرتهن وعزل العدل قال ويتخرج أن لا يصح أن ليس له ذلك ولعل هذا أقرب لأنه هناك قال يا أخي ماذا تعطيني رهن قال أعطيك هذا البيت قال وماذا أعمل بهذا البيت قال إذا حل الدين ولم اسددك فأنا وكلتك في بيع البيت هذا داخل ضمن شرط الرهن ثم بعد يوم أو يومين يقول انتبه ترى عزلتك عن بيع البيت هذه حيلة حين اتفاق تقول أنت وكيل في بيعه والآن تعزلني منين أخذ حقي أنا ما أخذ حقي إلا إذا وكلتني في بيع البيت أبيعه والسلم حقي ولا لو أخبرتني أنك ستعزلني ما بعت عليك وما اخذت منك الرهن لا اريد رهنا يا اخي يكون عندي ولا استوفي منه لاني كلما قلت لك سدد لي تقول ان شاء الله غدا بعد غد ولا استطيع ان ابيع الرهن لانك عزلتني يقول ويتخرج ان لا يملك عزلهما لما لانه يفتح باب الحيله يوكل في البيع تطمينا لخاطره فاذا استلم البيعة والحق الذي يريده الراهن ذهب وعزل المرتهن عن البيع فسد الطريق عليه فيحتمل ان لا يصح عزل المرتهن ولا عزل العدل من قبل الراهن ولعل هذا أولى. نعم. فإن عزل المرتهن العدل عن البيع لم يملكه إلا في الحال التي يملكه الراهن لأنه وكيله خاصة فإن عزل المرتهن ذلك عزل العدل عزل الراهن هنا فإن عزل المرتاهن العدل عن البيع هما جعل الرهن عند عدل وقال له إذا حل الدين ولم يسدد فبيع أيها العدل بيع العين المرهونه هذه المرتهن عزل العدل قال لا تبيع عزلتك عن البيع فهل يصح عزل المرتهن ام لا قال هو مثل عزل الراهن سواء ام بسواء لانه طرف الحق فعندما يقول يصح عزل الراهن للعدل يصح عزل المرتهن للعدل وعندما يقول لا يصح عزل الراهن للعدل لا يصح عزل المرتهن للعدل فإن عدل المرتاهن العدل عن البيع لا لم يملكه إلا في الحال التي يملكه الراهن عند القول السابق لأنه وكيله الخاص بمثابة وكيل نعم وإن أذنا له في بيع الرهن فتلف بجناية وجعلت قيمته مكانه فقال القاضي قياس مذهب ان له بيعها لانه يجوز له بيع نمائها تبعا فبيع قيمته او لا والصحيح, والصحيح انه لا يملك بيعها لانه لم يؤذن له فيه ولا هي تبع لما اذن فيه بخلاف النماء وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ مَنْهُ ذَا الَّذِي أَذِنَ لَهُ أي واحد العدل أو المرتاعن سيئاً وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ الْإِتْفَاقِ فَتَلِفَ الرَّهْنُ بِجِنَاءَةٍ وَجُوِّعَ لَتْ قِيمَتُهُ مَكَانَهُ أول الرهن مثلا سيارة فتلفت أتلفها شخص ماذا نعمل مع الشخص هذا نأخذ قيمتها القيمة ما هي التي أخذناها في هذه الصورة مثلا أخذنا ذهب أخذنا منه مئة جنيه ذهب وقلنا هذه أمانة عندك أيها المرتهن بدل الرهن السابق الذي تلف وجعلت قيمته مكانه فقال القاضي قياس المذهب أن له بيعها يعني المرتهن كما أن له بيع السيارة حسب الاتفاق السابق الآن له بيع الذهب ليستوفي لان حقه دراهم والرهن وال... الان اصبح ذهب بدل السياره يقول القاضي ابو يعلى له بيع الذهب والاستيفاء ورد الزائد إلى, المرت... الى الراهن يقول لانه ماذون له في بيعه هو بيع السياره مثلا مأذون له في بيع نمائها إن كان لها نماء أو ما يتجمع منها اجره أو إذا كان حيوان يلد ما وجد من أولاده ونحو ذلك فكما أنه له بيع النماء قال له بيع البدل الذي هو أصبح ذهب والصحيح يقول الموفق رحمه الله لا لا نوافق على قول ابي علي الصحيح انه لا يملك بيعها لا يملك بيع القيمه المجعوله لان تختلف الحال الرهن في السابق سياره والمرتهن صاحب معرض سيارات وقلنا هذه السياره رهن عندك واذا حل الدين ولم نسدد الراهن فبيع السياره لانه بسيط عارف باقيام السيارات بيع السياره واستوفي قيمتك ورد الزائد الان اصبحت الراهن ذهب صاحب معرض سيارات ما يعرف يتصرف بالذهب ويبيع الذهب يعرف يحفظه يسك عليه بس صندوق لكن يدخل به للسوق يغلب ما يعرف وهذا معنى قول الموفق رحمه الله يقول والصحيح أنه لا يملك بيعها يعني بيع القيمة البدل الذي جعلت بدل الرهن الذهب الذي جعل بدل السيارة يقول لا يملك المرتهن بيعها لأن وكلناه في البيع حينما كان الرهن سيارة فلما انتقل الرهن وأصبح بدل السيارة ذهب ما يملك بيعها انه لا يملك بيعها لأنه لم يؤذن له فيه أذن له في بيع السيارة ولم يؤذن له في بيع الذهب ولا هي تبع لأن هذا ما هو تبع الذهب ذا هو الرهن نفسه وتغير من كونه سيارة إلى أن اصبح ذهب فليس مثل النما الذي هو جزء من العين او تبع للعين لا هذا يختلف وهذا معنى قول الموفق رحمه الله والصحيح انه لا يملك بيعها لانه لم يؤذن له فيه ولا هي تبع لما اذن فيه بخلاف النما فالنما مثلا اذا كانت العين المرهونه بقرة نمت ببقرة ثانية ولادة ثالثة مثلا اصبحا ثلاث الام والمولودات بعد ذلك كلها من جنس واحد تبع واحد العين مثلا عين مؤجرة تؤجر بدراهم مثلا صار صاحبها يؤجرها بشيء ما بأعيان مثلا هذه الاعيان تبع للعين المرهونة تبع لها فيصح مثلا أن يبيع هذه وهذا لكن في الحان الأولى تغيرت العين تغير الرهن من كونه سيارة إلى أن أصبح ذهب والمختص ببيع السيارات غير المختص ببيع الذهب فالصحيح انه لا يملك بيع قيمه الرهن اذا تغيرت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باتر الصباح دروس في الفرايل في جامع الملك عبدالعزيز بالمهابدة ساحد عشر باتر ان شاء الله ألموا عبدالله الله حزينه يقول السائل إذا كانت المرأة في بلد ووليها الأقرب في بلد آخر لكن وليها البعيد رتبة موجود معها هل يجوز له أن يزوجها يقول السائل الولي الأقرب بعيد للمرأة والولي الابعد موجود معها هل يصح ان يزوجها الابعد لانه هو القريب عندها نقول لا لا يصح ما دام يمكن الاتصال بالولي الاقرب فيجب الاتصال به ولا يلزم مجيئه بل يوكل فمثلا اذا كانت المرأة هي وأبوها هي واخوها هنا في مكة وابوها في الشام او في مصر او في اليمن فلا يزوجها اخوها وابوها لم يوكل هو في تزويجها